خلق الإنسان من صلصال كالفخال، وخلق الجان من مارجيم من نال، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فهان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام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 zal vervoeren jullie, o degenen die niet geloven, met welke aal eenheid en انفذو من قطار السماوات ولرضي فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يرسل عليكم ما شواظ من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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيوما لا يسأل عن ذنبٍ إنس ولا جان فبأي ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسي منهم فيوخذ بالنواصي ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمنا فبأي ألا ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي ألا ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطون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 Vrijheidssituatie in de wetten van اَيْرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إذا وقعت الواقعة